أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م ن وما يشعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم so <laughs> سيول الله يا سادتي اذنوا في طغيان يعمون ادائك الذي نشترط الضلاله من فما ربحت تجاركم وما كنتم مهتدين مثلكم مثل من استوقد نارا فلن سُبْحَانَ الله بِمُرِّهِ زَهَدَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ مَّا يُبَصِّرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّدٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ ان من نصاعق البرد الموعود والله محيط بالكافرين يكاد الموت يخطف اهلا سفارهم and تجري من تقدم If you want ثم يحييكم ثم إلي ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهم ويسبك الدناء ونحن نسبح بحردك ونقدس لك قال إني أعلم ما نتعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على البلائكة فقال أنبئوني بأسمائها قالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صعدتين قالوا سبحانك لا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إذا ليس أذا واستكبروا كان من الكافرين وقلنا إلى آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلا منها رضدا حيث فتكونها من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما بما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض بعض العنو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتدقى يا رب بيه تجلمات تجاب علي انه هو التو الله قل اهدئمنا جميعا فديم ما يختلفنكم من غدا كما تبع فمن تبع مديا فلا خوف عليك وانا هو يحسدك أصحاب أولئك أصحاب النار, أصحاب النار في صدق لما معكم ولا تكونوا أول جافر به ولا تشتروا بآياته اني هو ولا تلبسوا الحق بالباطل تكتمون الحق وانتم تعلمون ونقيم الصلاه واتت الزكاه ترى ان امراكم اجنولا الناس بالبر وتنسون انفسكم وتنسون انفسكم فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن هذا كبيرت إلا عن الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاغوا ربهم وأنهم إليه راجعون. معنا <تصفيق> العالمين <تصفيق> فرقنا لكم البحر فأرجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنبرون وإذ وعالنا موسى ثم انتخذتم العجل من بعده وأنتم ثم أعطونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آدلنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى ذلكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ذلكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا لك حتى نرى الله جهم ما اخذتكم الصاعقه وارنمتم تهول ثم ما دعيتنا من تعديدتكم عللكم تشكرون وظللنا عليكم وما ما عليكم من والسماء كنوا بالرقيبات ماذا قال sa homi yom fri yom fri yom any and after singing لِيَنْدَجْ تِلْكَ الدَنَاءَ تَرْبُونَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا لِنَسْهِ الْحَرَامِ كِنَّ لَنَا الرَّوْعَ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ من, مِنْ رَبِّكَ وَمِنَ اللَّهِ غَافِرٌ لِّمَا تَذْنُبُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا أَكْرُتُمْ فَتوَجَّهُوا الذين آمنوا فلا تخشوا فلا تخشوا الله اخشوني ما ليوتي من نعمتي عليكم فلا تخشوا واخشوني وليؤت من نعمتي عليكم ولعلكم تزدادون كما ارسلنا في وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا وصولوا على الله ما لا تعلمون والى حين لن نتبع الا رجل الله قاموا بنا تجمعنا الفينا عني انا اوذكن ابا اول لا يعتقدون لا يعتقدون شيئا جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَدْعُو بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا الدُّعَاءَ وَلَدَانَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَدْعُو وآت الماء على حبه ذوي القربا واليتانا والمساكين والمساكين ودن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعبدهم إلى والصابرين في البأساء والضراء وفينا البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن ارتدى بعد ذلك فله عذاب أليم تتول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصيا ان ترك خيرا وصيه للوالدين على الموتى حافر مرسل جلتا أو رفا فأصلح بيهم فأصلح بيهم أياما معدومات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر معدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون وفذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر ربطان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات منه الهدى والفرطان هُنَالِكَ وَأُرِيدُ تَكْمِيلُ عِدَّةٍ وَلِتُكَفِّرَ عَنكَ اللَّه عَلَى مَا هداكم فتاب عليكم وعفاعكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأليض من الخيط الأسود من الفاجر لهم أتم الصيام في المساجد تلك حدود الله فلا تقرضوها كذلك يبهل الله وآياته للناس لعنهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطع وتذلوا بها إلى الحكام تأكلوا بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتو البيوت من هونها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا إن الله لا لحب المحتلين واقتلوهم حيث سقفتوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وبفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم واتقوا <تصفيق> الله لعلكم استَيْسَامِنَ هَذِهِ يجد لَمْ يَجِدْ فَصْلَاً وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصْلَاً وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ جَعَلْتُمْ تَرَكَ عَشْرَةً واتق الله وأنه أن الله شهيد العقاب الحج أشهد المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا خسوق ولا جدال في الحج وما لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَتَّقُوا طَعَامًا مَّا رَغِبْتُم بِهِ jo yeah.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 مبشرين وموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إن الذين موتوا من بعد ما جاءته المهلاد وما من بعد ما جاءتهم المينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لذلك اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحسدة قم ان نشكرو نقدم لانفسكم واتبعوا ما نعلمه فأن كن منكم ولا تجعل الله معرضتك قلوبكم والله غفور حليم الذين <تصفيق> يقلون من نسائهم ترص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور ورحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سبيع عنه والمطلقاء نَبِيَّ بِأَنْفُسِهِ نَتَلاَتَهُ وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلِنُرْجِعَنَّ عَلَى الَّذِينَ نَدْعُ جَ وَاللَّهُ وَسِيعُ الْحَكِيمِ اطْلُقُوا نُورَةَ إِنْ سَكُنْتُمْ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا أن لا يقينا حدود الله فإن خفتم أن لا حدود تَبَيَّنَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَّعَد حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَ طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد تتت في زوجا ويلا اثير وإذا طلقته النساء فبلغن أجهن فأمسكوهن بمعروف أمسكوهن بمعروف أو سرموهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تتخذوا آيات المال وثوا واذكروا نعمة الله عليكم ومنزل عليكم من الكتاب ومنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بك واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علي فبنغن أجرهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ياكهن أسواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعور ذلك يوعب بذي من كان للكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أسكانكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يمدعن أولادهن حولي الكاملين لمن حراد أن يتم مرضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها في فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشغل فلا جناع عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناع عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعلوم واتقوا الله الذين يتعففون منكم وينظرون اذ وجيء ترتضى بها الخزين ان ردعت اشهرهم وعشرا فاذا بلغنا اجلهم فلا جناح عليكم فادن حالكم فيما فعلنا فيكم فخزين الذين والله بما تعملون وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَبْتُمْ بِهِ مِنْ خِضُنَةٍ مِّسَاءٍ أَوْ أَكْنَنتُمْ, أكننتم في أَنفُسِكُمْ وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي بِغَيْرِ حِزْبَانِ نِسَاءٍ مِنْ خَوْرَتِهِنَّ نِسَاءٍ نُؤْتِينَ تَفْكِيهَا فَاسِقٌ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَكُونُونَ هُنَّ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجانا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرون واعلموا أن الله أخورا حليم لا جناح عليكم إن طلقته النساء لا جناح اَرَأَيْتُمْ اِن طَلَّقْتُمْ نِسَاءَكُمْ اَلَمْ تَكُونُوا تَفْرِضُونَ عَلَيْهِنَّ فَرِيضَةً فَنَظِرُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ مِنْهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَاِن طَلَّقْتُمُ مُؤْمِنَةً فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا وَمَا دَفَرْتُمْ وَقَدْ حَقَّتْ لَكُمْ فَرِيضَةُ هَذَا دَعَوْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَمَدَ جُنْدِكَ وَأَنْتَ فضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوبوا لله طالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإنما أنتم فاذكروا الله كما علمكم كما علمكم ما لم تكون يتكلمون والذين يتعبون ان انقضوا دون اساء متاعا الى الحول متاع الى وطن النقات بدهن المعروض حقا من المتنين كذلك كذلك يبيّن الله لكم آياته, الله لكم آياته لعلكم تعقلون